والله إني لاتخيل دخول الجنة ودوام الإقامة فيها من غير مرض ولا بصاق ولا نوم ولا آفة تطرأ بل صحة دائمة وأغراض متصلة لا يعتورها منغص في نعيم متجدد في كل لحظة إلى زيادة لا تتناها فأطيش ويكاد الطبع يضيق عن تصديق ذلك لولا أن الشرع قد ضمنه ومعلوم أن تلك المنازل إنما تكون على قدر الاجتهادها هنا فو عجبا من مضيع لحظة يقع فيها فتسبيحة تغرس له في الجنة نخلة أكلها دائم وظلها فيا أيها الخائف من فوت ذلك شجع قلبك بالرجاء ويا أيها المنزعج لذكر الموت تلمح ما بعد مرارة الشربة من العافية فإنه من ساعة خروج الروح لا بل قبل خروجها تنكشف المنازل لأصحابها فيهون سير المجذوب للذة المنتقل إليه ثم الأرواح في حواصل طير تعلق في أشجار الجنة فكل الآفات والمخافات في نهار الأجل وقد اصفرت شمس العمر فالبدار البدار قبل الغروب ولا معين يرافق على تلك الطريق إلا الفكر إذا جلس مع العقل فتذاكر العواقب فإذا فرغ ذلك المجلس فالنظر في سير المجدين فإنه يعود مستجلبا للفكر منها شتى الفضائل والتوفيق من وراء ذلك متى أرادك لشيء هيئك له فأما مخالطة الذين ليس عندهم خبر إلا من العاجلة فهو من أكبر أسباب مرض الفهم وعلل العقل والعزلة عن الشر حمية والحمية سبب العافية.